الحمد لله رب العالمين أشهد الله أن الله دور الشبك له أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليم كثيرا أما بعد عير الحسن السلام بين أيدينا كتاب الإمام مسلم وإمام الله تعالى ونحن في آخر أهواب كتاب الزكاة سندخل الليلة إن شاء الله في كتاب الصيعة ومع الباب بارك الذي فيه باب البحث الذي يفيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلق وإن كان المهدي وإن كان المهدي الطير وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة وبيان أن الصدقة إذا طلبها المتصدق المتصدق عليه زال عنها وصف الصدق وحلت لكل أحد ممن كان في الصدق المحرمة عليهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة لضبعانها وعندها برماء أفور فيها فهنا يقول من هذا اللحم؟ فتقول عائشة رضى الله عنها هذا لحم تصد بطبيعة لبريرة صدقة وبريرة مولاكم لعائشة مولاكم لعائشة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها صدقة أو عليها صدقة ولن أهدية ولنا هو شيء واحد اختلف من ناحية في اعتبار أنه لبريرة هو عليها صدقة حكم حكم السبقة بالنسبة لها وأما بالنسبة لنا لا يعتبر صدقة إنما هو هدية لأن بريرة عند عائشة وكان الأنصار يردون يعدون لعائشة عفوا يعطون يتصبطون للجارية لما حكم هذا الطعام اذا اكلت من عائشة ما حكم هذا الطعام اذا اكله من النبي عليه الصلاه والسلام لا يبقى حكمه كما هو في حق الجارية انما هو هبة لعائشة وهبة للنبي عليه الصلاه والسلام وهو في أساس صدقاء لبليل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليفرمت قال حدثنا محمد بن رب قال أخبرنا الليل عن ابن شهاد أن عبيدة بن السباق قال إن جويرية رضي الله عنه أم المهنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعامه قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعب إلا عظم من شاتب وعطيته مولاي من الصدقة فقال قرب به وقد بلغت محلها معنى يعني هم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هديرة وهي حلال محلة يعني من الحلم الذي هو ضد الحرمة معنا؟ فهو حلال للنبي هذا بالنسبة لمولاة جوائرية سيادة الأمر هذا لمولاة عائشة بريرة معنا اي هو؟ قال عددنا بكر بن ابي شيبة وهو عبد الله الحمد عبس الكلفة وعمر الناغر وإسحاق ابن إبراهيم جميعاً عن المعيين الزغري بهذا الإسماد نحوه قال حدثنا أبو بكرنا بشيبة وأبو قريب قال, قال حدثنا محمد بن المثنة وابن بشار الملطب بغندر قال حدثنا محمد بن جعفار غندر ربيب شعبة إلا هم عن شعبة شعبة الحجاج بن الولدي العتد عن قتادة عن أنس قال وحدثنا عبيد الضائف المعارف والله قال وحدثنا أبي وحدثنا الشعب عن قتادة أنه سمع أنس بن مالك قال أهدت بريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لحما تصدق به عليها وقال هو لها صدقة ولنا هدنا قالوا حدثنا عبيد الدخاة بن معاد قالوا حدثنا عبيد قالوا حدثنا شعبة قال حدثنا, حدثنا محمد بن بشار بندار والنظر ما من المثلة قالوا حدثنا محمد بن جعع قالوا حدثنا شعبة عن الحكم الحكم بن عطيبة الشيخ اليمام شعبة عن ابراهيم으면因ع عن الأسود بن عزيم المثل عن عائشة وأودي النبي عليه الصلاه والسلام برحم باقرن أجود أنواع لحم هو عندكم الغنم وضأني و عنده الماعز وضأني و ليه البقر و ليه قال ورثي النبي عليه الصلاة والسلام بلحم بطر فقيل هذا ما تصدق بي على بريرة يعني عائشة رضوان القرآن فقال هو لا صدقة ولا ناهدي إن بريرة عند عائشة بنتها قال حدثنا زمير بن حرق وأبو قرين حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الشامج نعر عن عبد الرحمن بن القاسب عن, عن أبي القاسب بن محمد أهد الفقهاء السبعة عن عائشة الله دروا عنها كانت في بريرة ثلاث قضيات قالوا يا إخوان القضية الأولى هي مسألة اللحم ها؟ للنبي عليه الصلاة والسلام القضية الثانية بارك الله فيكم أن الولاء لمن أعطى الولاء لمن أعطى لأن عائشة رضي هي التي أعتقتها واعتقتها بعدها أن دفعت الثمن وكان سيدها أو أسيدها أعزين أن عائشة تدفعها والولاء يتم دون بايدون فالنبي عليه الصلاة والسلام أنجر هذا فقال إنما الولاء لمن أعطى والولاء لحمة كنحمة النساء الولاء لحمة ورحمة النسم يعني يثبت به الإرث يثبت به الإرث ويثبت به النصر والعصوبة فكان السيد برير عايزين لكلهم الولاء حقية الإرث للماء النبي عليه الصلاة والسلام قال الأولاء لمن أعطق لمن أعطق وأعطق ثمن وعايشة هي حتى أعطقت وأعطق الماء هذه السنة ثانية السنة ثالثة ان النبي عليه الصلاه والسلام خيرها لما جت تتم نكاح وهي قد انطقت تحت ايه مولى من زوجها وغير هنا مولى وهي حره فخيرها النبي عليه الصلاه والسلام طبقينا معه او تنفسخينا منه على حتى كان موفي يعني من شوقه وحبيه لبريره يعني يمشي, يمشي في طرق المدينة هائمة معناه؟ لأنها طلقت عليه بارك الله فكام القضية الآن؟ كم سنة؟ ثلاث <تصفيق> سنة معنا الأولى سيادة اللاحب واللاحب اختلف النبي عليه الصلاة والسلام عادية بخصوص فريغة صدق والأمر الثاني الولاء، قضية الأولاء وأنتم تعرفون القرف يثبت بثلاثة أمور النسب والنكاح والولاء النسب والنكاح والولاء معناها ثلاثة أسباب يثبت من القرف النسب ابن فلان ابو فلان معناها الأب وأبو وإن علم الابن وابنه وإن نزل ها صح؟ العصوبة النكاح الزوج مع الزوجة لا والولاء, والولاء يعني مولا من الموالي مات وله مال كثير وليس هناك من يارث من أبنائهم فمن يارثه سيد الذي أعطته فمن يارثه السيد موسيقى السيد المواطق عشان أعطته اول حاجه حرر وقف اعطاه اعطاه حروه كبيره في كما تشاء طيب هو الان راح لا اكتسب واستثمر وصار عنده اماكن كثيره جدا ما ما لوش اولاد لو ولا له من يرثه الذي اعطاه الذي ايه اعطاه عليه هو ادى معنى الولاء لمن الولاء اصله في البدايه معناه النصره معناه الحلف معناه العهد اه معناه المتابعه والموالاه عارف ده ده احنا كانه قضيه كما في هذا الفكر وكنا خالص عشان المولى بتاعه ده ايام قديمه ده انتصره كان ده كان عليها وتعطي لنا فَنَشْرُهُ ذا شوف هي الاثنين دي بقى الكريم الجلاب بتاعي سمولي اسمك يا كريم سبيتي منك على الاقتصاد رب ضار وعطي لنا فذكرك ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام ها شفايش الرب معنا موجود وهو لها عليها الصلاه ولكم هديه مصطفى قال احدثنا ابو بكر بن صيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائده عن سماك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عيشه قال حدثنا محمد بن تميم قال حدثنا محمد بن جاع فرد قال حدثنا الشور عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم بن عبد القاسم على عن عائشة ام ابي بكر قال ومثل ذلك أحدثنا أبو الطاهر المصري بارك الله أفضل أحدثنا أبن وعده بين أبواتنا أخبرني مالك إن عن ربيعة عن من؟ عن ربيعة ربيعة بالرائد وكرنا أنه من من؟ كابن الفرر ربيعة, ربيعة. نائمي عبد الرحمن الله عبد الرحمن هو قال عن ربيعة عن القاسم هو أحد الفقهاء استبع القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ذلك غير الموقع وهو لنا منها هدي قال حدثنا إزوهيل بن حر قال حدثنا إسماعيل بن الرهيب بن عليا عن خالد وهو الحداء عن حفصة ويبن كسيرين عن أم عطية وهي الصحابية الجليل قالت بعثا إلى النبي إلينا الرسول الله سبسنا بشاة من الصدقاء فبعثت إلى عائشة منها بشيء شوه إزاي؟ شو الحكمة عندنا الآن كم من البليل أسئلة جوائرية مولاة جوائرية مولاة عائشة هي بليلة الثالث أم عطية بركة كسة أم عطية معنا فبعثوا... فبعثت إلى عائشة منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيشة قالت هل عمدتنا شيئا قالت لا إلا أن إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاتف اللي هي بعثت إلينا من الشاتف التي بعثتم بها إليها قال إنها قد بلدت محل لها يعني هي حلال بلدت الحل الحلل الحل ضد الحرام ذا هو قبول النبي عليه الصلاة والهديه ورده الصدقاء فالحدثنا عبد الرحمن بن سلا... ابن السلام الجمحي فالحدثنا الضبيع يعني ابن مسلم عن محمد ونزياد عن نبي الغيغة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإنقل هدية أكل منها وإنقل الصدقة لم يأكل منها باب جعائل من أتى بصدقته هذا آخر بابه من أبواب الزكاة ويليه إن الله باب إرضاء السعي ما لم يطمد حراما قال حدثنا يحيا بن يحيا وأبو بكر بن أبي سيبة وعمر الناطب وإسحاق بن إبراهيم قال يحيا أخبرنا ووفيعنا عن شعب عن عمر بن مضرى لجمد المراتي قال سمعت عبد الله بن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاد والله أعضو له حدث قال حدثنا أبي أبي عن شعوبة عن عامر ورحمة الله تعالى لنا عبد الله بن أبي أوفى فالكامة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أتاهم بصدقتهم قال الله مصدق عليهم فأتاه أبي. أبي أبو أوفى بصدقتهم فقال الله صل على آل أبي أوفى لا بأس بالدعاء بالصداء على بعض الناس هنا لكن الديمومة والعادة والسنة والعرف وجراء أن هذا خاص بالنبي والأنبي معناه؟ لكن لا بأس على سبيل المدرة والحينية للدوام أن يدعى لبعض الناس بها قالوا حددناه من الميت قال حددنا عبد الله إبن هدريس عن شعبكة بهذا الإسناد غير أنه قال صل عليهم باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما يعني إرضاء من كلف بجمع الصدقة وجباية من قبل الوالي والسلطة والخليفة وأن لا يعارض وأن لا يناكف ما لن حرام يعني حراما يعني الملاطفة بهم الملاطفة إيه بهم والصبر عليهم وإرضاءهم والكلام معهم بالحسنة قال حتى يحيى ابن يحيى قال أخبرنا حاضر حدثنا ابو بكر الذي شيء والله حدثنا حفص بن زياد وابو خالد بن قال حدثنا محمد بن حسان قال حدثنا عبد الله قدام يعني وعبد الاعلى كلهم عن داوود حاضر حدثنا الزهير المحر قال له قال حدثنا اسماعيل بن رهيط قال اخبرنا داوود عن الشافعي داوود بن ابيين عن الشافعي عن جرير بن عبد الله ولد بجله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد اتاكم المصدق اللي الساعي جاء في الصبقه فليصبر عنكم اي فيرجع منكم وهو عنكم بريء وهذا لا ينشا عن المرافقه والقول الحسن والمعامله الطيبه لا لم يكن حراما فلا تجيب هو الله الرحمن الرحيم كتاب الصياف باب حكم الشهر غير ومعلوم أن الصيام معناه إمساك مخصوص في زمن المخصوص في شخص مخصوص بشهوطة منية التعبد والإمتخاب إمساك مخصوص في زمن المخصوص في من شخص مخصوص في نية التعبد والإمتخاب عن طعام الشراط ومفضلات الأخرى من طلوع الفجري الى مديري معينين مش كل الناس مش كل الناس قال باب حل شهر رمضان اللهم الله اياكم نعم شهر رمضان الكريم ونحن الامه الاسلاميه في امن وامان وسلم واستسلام وان يغلق باب الفوضى والانفلات عن الصقر والموت وستر الله ذريه ان يجنب بلادنا فالفتن ما ظهر من الله رضي وان من اراد مصر خيرا فالله عز وجل يقول ومن اراد مصر ان الله فالله عز وجل نقسم ظهر قال حدثنا يحيو ابن ايوب وكتيب ابن, ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن ابي سهيل عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أو فتحت أبواب الجنة وغلفت أبواب النار وصفدت الشياطين والمراد بالشياطين أي مرضة الشياطين معنى أشروا مأمن فيهم أخذهم وأطلحهم وكبارهم فلذلك لا يخلص الشيطان في رمضان إلى ابن آدم كما يخلص إليه في غير رمضان وهذا من خضائر رمضان والكرامات والخصاص التي خصها الله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية بهذا الشر شخص, شخص الحديث الزخور هو معلومة أو حسي؟ لا كل هذا يعني حقيقي حقيقي حسي ولا نقوله مجازي قالوا حدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن عبد الله ابن وحب قال أخبرني يونس ابن الزيب العين عن ابن شهاب وهو أبو بكر عرفنا أبي حنس ماشاء الله عدنا أباه حدثه أنه يسمع على هريض رضي الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواغ الرحمة وغلق أبواه جهنم رسول سلة الشياطين قالوا حدث محمد بن حاكم الخلواني قالوا حدثنا يعقوب قالوا حدثنا أبي عن صالح بكيساته عن إبقى شهابه قالوا حدثنا نافع بن أبي أنس أن أبا حدثه أنه سمع أبا غريبة الله أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان بنصري قال لا وجوب صوم رمضان لوجيهتين الاولى ستر رؤيه الهلال يعني لا بالحساب لا ايه بالحساب لاننا نعم الله يوجد على بينه وبصيره وجزم الحساب قد يخرب الحساب قد يتقدم قد يتاخر قد ينفص يومه قد يزيد يومه قد ينفص يومين وما إلى ذلك لكن سموا رؤيته وأخطره ويكفي رؤية الوح الثقة الأمين وإن عضد بآخر فهذا أخرى وحسن كذلك في الإفطار كذلك في الإفطار من رمضان لشوال مع الإخوة يقول إلال شوال كذلك والافضل والاحسن شهود عدلين في القضيه لكن لو جاء ثقه وراجل امين عدل في راس وطالب ويكون عدل ثقه امين حد بصر, حد بصر مش كده بصره اي كده ضعيف ها لأن في ناس كده بابون يا شار مغطي في المرض في الشر يا والهلال أصلاً يرى في أولاً، ليس مرة قال له لماذا؟ قاله كان على عينه شعرة، بيد ضار هذا نظر ضعيف، نظر أين؟ ضعيف بارك الله إذن فقه أمين، عاد حد البصر، حد البصر معنا يا إخوة، يرى العين مجرد يره. ولو رأاه الناس من الضار والمتسكور، نبس كما في الهيئة الفلكية وما إلى وعلى كل حال أرى أن كل شعب يتقيد بدولته أرى أن كل شعب يتقيد بدولته معنى أخوة ولا يفترق الناس لأن مثلا هذه الدولة صامت حسب رؤيتها والدولة المجاورة صامت حسب رؤيتها أنت ما عليك من هذا لا يتفرق الشعب الوعد كيف لا نريد فرقة أكثر مما نعلم فيه فخلونا مجتمعين وإن لو فتحنا أن كل واحد يصوم حسب ما يعجبه ممكن يوم العيد بعضنا يكون صاهم وبعضنا يكون في العيد قد مالكم مو دربي لكن انت, انت بارك الله فيك انت بارك الله فيك انت صمت على هذا المبنى انت فيه في أول الشهر وبعدين في نصف الشهر مشيت بعمر جعدت بعد لأيك في مكة لا رأس أن تفضل وقت ما على رؤية البلد الذي أنت فيه ما لم يكون هناك مقصر ما لم يكون هناك مقصر في الشهر لا بس لكن أنت في بلد شهر كنت فيه بلد. فيها كنت في بلدك المسألة التي فيها ملايك هل كل قطر؟ له رؤية خاصة؟ أم أن الأكتار اللي هم مطلعهم واحد مشتركين من موفر واحد؟ تكفي من رؤية واحدة معنا. أم أن بلدة تكفي من البلدان هل العبرة باتفاق المنطلع؟ هل العبرة باتفاق المنطلع؟ هل لكل بلد من هل بلدة واحدة كمكة مثلا تكفي الأمة الإسلامية كلها؟ الصحيح هذا وفكر كثير من العلم أن كل قطرة تقايد ها دي حكيمي حكيمي وهيئتي هيئه الازهر عندنا رمضان تقوم بهذا الشيء تقوم بهذا الشيء وتحسب لهذا الشيء هذا الله قال والفطر رؤيه للنام انه اذا هم في اوله او اخره اكمل اكمله اعيد اكمله عده عد الشهر يوم. قال حدثنا يحيى بن حاتم ي بن يسوب قال طرأته على مالك مالك ابن من؟ مالك ابن أمس الله قال بارك الله عن نافح مولى ابن قال عن ابن أعضب صدي الله عن عن عليه الصلاة والسلام أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الإلهان ولا تصروا حتى تروا فإن أمي عليكم فخبروا له متنسوش بعد بصد الحريف الذي فيه الصوم يوم إيه؟ تصمون فالفتر يوم ما تفترون فالأضحى يوم ما تضححون حليث هذا علينا مصيحة قالوا ما شرحون وقالوا فيه مراعاة يعني عظموا صيام الناس مراعاة صيام, مراعاة صيام الجماعة الجماعة اللي انت فيها عامل ايه؟ الجماعة اللي انت فيها الشعب اللي انت فيها عامل ايه؟ صايم ولا مفترض؟ فما تخذوش اه ده مبسوط الصوم يوم تصوموا وفطروا يعني ايه برعاه الجماعه مراعاه الجماعه يعني صاموا خلاص ابداوا صبحين صايمين خلاص الموضوع سواء البلد البرناميه صفقت ما عليك منها خليك انت مع ولي حاكمك والهيئه القائمه والهيئه القائمه بهذا الشيء في بلدك عرفت والامر وقضيت أن بلدة تصدق وبلدة أخرى من المسلمين تتأخر عنها بيوم هذا أمر وارد من قديم السنة مش لئي مش هالي لئي فقط والأمر في الخلاف هذا السائق الخلاف فيه ساعة فرق قالك لا تصوموا حتى تروا لا ولا تطروا حتى ترون فإنهم ي عليكم فقدروا لهوا تقدرات يعني فقدروا فاحسنوا طيب قال حدثنا ابو فكر الدابي شيخ طيب الاغماء يقول ايه مقطر السحاب بضباب في غبار معنى طيب يمنع الرؤيه ويحجب الرؤيه قال حدثنا ابو ما انتوا عارفين ايام زمان كان بيشوف الهلال بيعطيله ايه جاي سفك نعطيه زي صح مره وكان بيسقوا له وهم قال له ما انا شفت الهلال فقلت له جاي زي قلوا كمان هلال <تصفيق> وعايز يزيد ايه عايز يزيد على قالوا كمان هلال اهو الناس دول ما تشوفوش ان ما كان واحد اصدق ازاي تشوفوا من عين يا جماعه انا شفت كده قالوا خطه قالوا كمان هلال كده تمام قالنا حدثنا ابو بکر النبي شيبه قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة بن زيد قال حدثنا عبيد الله والعمري عن نافع <تصفيق> عن ابن عمر الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا كل هكذا وهكذا ها شهر كيف ثلاث مرات كم صارت شهر محمد؟ ثلاثين وبعدين مرة عملها كذا ثم عقد الإمام ليبهما عمل كده مرة يكون كده 29 كده وكده وعمل كده 29 عشرة وعشرة ثم عقد إمامه ثم عقد إمامه بالتالي فصوموا لرؤية واخطروا الرؤية يعني لا تعتبروا أمر الحساب أمر الحساب أمر التخويم نتيجة يجيك النتيجة ماذا؟ مقرأ راحت رمضان لا أعلنوش ليه؟ لا الحساب مش معتبر حساب ايه؟ مش معتبر واحد أقوله طبعا احنا نتخيل ببلاد السعودية بلاد السعودية على العين والراسل والناس عادر لكن انت مش في كل المسائل المسائل السعرية ها تختلف يعني انت في باب عرفة انك لابد يتمسك بطاقة انت في ايام الصوم دخول رمضان وخروج رمضان أنت عليك بالمذهب الصحيح اللي هو أن تتقيد بصوم الجماعة وإفطار الجماعة واحدة يقول طيب ما نلتزم في رمضان وفي, وفي عرفة بسواء نقول له لا. الرجح هنا تعمل بهذه مسألة والرجح هنا تعمل بهذه مسألة قال فصومه لرؤيتك وأفطره لرؤيتك فإن أمي عليكم فاخدروا له تلاثين قالوا حدثنا ابن نبي قال حدثنا أمي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال فإن أم عليكم اخدروا له تلاثين نحو حديث أبي الأساني قال حدثنا عبيد الله Poke High قالوا حدثنا يا حدوشعين عن عبيد الله بهذا الإسناد قالوا وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان وقال الشهر التسع عشرون الشهر هكذا وهكذا وهكذا فقال فاقبولوا له ولم يقل ثلاثين طيب الرجل بارك رفيكم الذي يوم في بلاد الكفر عايش الذي يوم في بلاده كبلاد الأمريكات كبلاد فرنسا كبلاد أوروبا مقرازين وما ذلك في ديار الكفار ماذا سيفعله لو صام عند العلماء لو صام بارك رفيكم على تقويم أم الكرى فلا بأس على سياق المنقر لا بأس ولو صام على أقرب بلدة إسلامية قريبة منه لا بأس ما أنا يقول؟ طيب يقول الشهر 9 و 20 الشهر هكذا هكذا وهكذا وقال محفظنا ويأكل ثلاثين قالوا حدثني زهير بن حرف قال حدثنا إسماعيل عن أيوم عن ناغر عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر التسع المعشرون فلا تصوموا حتى ترون ولا تفتروا حتى ترون فإن هم عليكم فتبروا له قال حدثني حماريت ابن مسعادة باهري قال حدثني بش ابنه خطر قال حدثني سلامته ابن علقمة عناك عن عبد الله ابن عمر رضي عنهما قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر التسع المعشرون فإذا رأيت من هلالة فصومه اي داو عليكم حاضر فين هم عليكم حاضر قال حدثنا عمر بن واثل عبد الله, عبد الله عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا واقعتم قصور واذا ويحيا ابن أيوم وكتاب ابن سعيم وابن حجر قال يحيا ابن يحيا ورنا وقال الأقارون عدثنا إسماعيل وابن جعب قال عن عبد الله بن يدينا أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه قال قال قال الله صلى الله عليه وسلم الصهر 29 ليه يعني أحيانا يكون هكذا ليس بإيمان لا تصموا حتى تروكم يعني ليس الشهر عندنا 28 يوما وليس الشهر عندنا واحد وثلاثين يوم إما ثلاثون وإما لا تصوموا حتى ترون ولا تخطروا حتى ترون إلا أن يغم عليكم بسحاب ببضم بغبار فإن عليكم فتصروا له أي أتموا عدة شعبان ثلاثين قال حدثنا هروم ابتعد الله قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا زكرياء ابن نصعى قال حدثنا عفو ابن ديمار سمعتنا عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول شهر هكذا وهكذا وهكذا, وهكذا. وقبض إبهام أهو فف ثالثة قال حدثني حجاج ابن الشعب حجاج ابن محمد الشعب قال حدثنا حسن الشعب قال حدثنا شيبانا عن يحيا قال واخبرني أبو, أبو سلم إنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سماك رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول شارك سلم عشره حدثنا سلم بن قال حدثنا زياد بن عبد الله يشبه البكائي عن عبد الملك بن عمير عن موسى قلت عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عنه عن النبي عليه السلام قال شارك هكذا وهكذا وهكذا عشرا عشرا وكسر قال وحدثنا عبيد الله بن المعادن قال وحدثنا أبي قال وحدثنا شعب عن جبل قال سماك بن عمر رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر كذا وكذا وكذا, وكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى قالوا حدثنا محمد بن المشنى أبو موسى العنجي المرقب بالزمين قالوا حدثنا محمد بن جعف وغنظر قالوا حدثنا شعب بن الحجات عن عرقب بن هريف قال سماء عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر تسع عشرون وطبق شعبته يديه ثلاث مرار وتسر الإمام بالثالث قال عبته أحسيبه قال الشهر ثلاثون وطبق كفين ثلاثة مراتين ثلاثة مراتين وطبق أي ضرب أكبر قال حدثنا أوبطر بن أبي شيبة قال حدثنا غنضر ربيب شعبة لازم شعبة عشرين مثلا. عن شعبة حق قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار الملقب منذار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن زعف قال حددنا شعبته على الأسود ابن قيس قال سمعت سعيد ابن عمر بن سعيد ما سمع ابن عمر رده عنه عزف عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا أمة الأمية إن أمة الأمية ها؟ هذا من النبي عليه الصلاة والسلام خصاص الأمة إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا, وهكذا عقد الإنهام بالخالفة والشهر هكذا وهكذا يعني تمام تلاثين لو عرفتم لو عشتم مع آل يعلمون أبنائهم الكتابة على الرماج ما أحسن هذه الصفحة الأرض رمضية عندهم أكتب يا ولد ألف ألف, ألف فتحة ألف ضمّة ألف كسر أحد ما شاء الله وخرجوا شاهداد بعد هذا في البدايه التعليم الاول اللي يجي في البدايه قبل ما ندخل مدرسه هو صغير الولد يا بني الله اكتب يا بني محمد اكتب يا بني الاسلام اه بسم الله الرحمن بس. الرحيم اكتب كده اكتب كده كله على الولاد وبعدين ما يتعبش حاجه اكتب خطه بيدك اعمل كده ورجع الصفحه ثاني للبيت 90 طبعا أنا أحدثكم عن مدية كلكم يتشوق ناشي بجد لكن الأيام افترض وذهب بايعود أبقى إلا يشعر ثم بعدين يأتون اليوم ويعلم أولا مهات طريق فأنا كنا بيرسله معا المعلم في المدرسات كتابين ويصير الشهاء مرخلة بعد مرخلة الحمد لله فأنا نشوفه بساطة الطبيعة جميلة ارض رقميه وتقعد انت ها فيها كما تشاء بدون اي تام تمم بصبعك لو بس ولا قدم ولا قاعده الاصبع بتكتب كما تشاء عايز تكتب ايه تكتب. عليكم كوريكان بصوتك لو انت بقدر الصور المعلوم انه هم لا تكتب ولا تحسي هذا غير القارئ ما انا بالقارب دي السنه على خاطر صنمهم فانت اللي موجود فيه وجدته كذا في اخر الزمان ينتشر القلم ينتشر القلم المسيعه يملك محول الامم يقطعوا الامم عين محول الامم محو على الخصا يا شكر <متغلق> يا شوايه انطروا هم بين حلوميه عشان يمسكوا الناس لا طلبوا الجريده جريده, جريدة فاشله وجريده مهزومه وجريده تعبانه وجريده ما هيش هو ده عشان فلوس اعلام مشتمه عشان غير روح الناس ولا عشان نجيبهم قران انت جاوب انت يعني في يوم واحد كام تصدر جرايد ومجلات ملايين هو باللغة العوالية و باللغة الجنسية و باللغة التباسية و باللغة مش عارف ايه رب والتايمز ايه تايمز ايه والخبط تايمز ايه اه و مش عارف ايه ايه ايه و باسماء غريبة تغلط عليهم زبلينا الفشل اصلا بيش طيب ما بيش يقول انا السنة ايه ايه دا مشكلة باجي السياسيين باسم ايه باجي يتكلم يتحرج ان يدخل ضب الجبال يتحرج ان يدخل اي شيء انما ايه ايه ملح وبيجيب لكم سبلها مش فيه حاجه ولا له حصر ان يتحرج ولما يبدا ما بقولش الحمد لله والصلاه على رسول الله لا على طول في الحقيقه في الحقيقه انت ايه انت بتشتكونا ايه عامل انت ايه انت مفيش لا ذكر الله ولا يتحرّج أن يذكر الله في كلامه تجد يعني مكاء صحبه ولقاء إعلامي يمكن للساعة يمكن أن يذكر في الله عز وجل من الله عليه الصلاة والسلام صلح. أن الناس يجلسون مجلسا يعني يقومون وينفضون من هذا المجلس لا يذكرون الله ولا يصبرون عن النبي عليه الصلاة والسلام صلح. إلا تفرقوا عن مثل جيفة حما ويكون عليه انترى وحصره يوم القيامة وهو بسبب عدم التعليم الشرحي لا نحلم علوم الدنيا الجائز منها المباح منها لا نحلمه لأنا النار ونأخذ من الغرب ما ينفع يعني ما ي... يعين على طعب الله وينهض برمتي بالنأخذ من الغرب معناه العلوم النافع لكن الإنسان برد يحافظ على هوياته حافظ على أصالات الإسلامية والشخصية الدينية يحافظ علينا يكون الإنسان كده يعني تابيعا وبس نعم فإنما يعنيش هاتف النبي عليه الصلاة أليس هو أمي؟ صلاة بارسا الأصل في العرب... في العرب الأمية لكن العرب كانوا أميين صغط لكن فتحوا المشارك والمغارب والمن مجعلوا كذا في المدن فتحوا المشارك لهم العرب والعجل دعنا لهم العالم ولكن هذه البنيا أنترونا وأخضاها جذود خالدونا وسطرنا صحاقفة من ضيائن فما نسي الزمان وما نسيه يقول إن أمة أمية فصرها النبي عليه الصلاة والسلسة والقول لا نكتب ولا نحسك هذا هو أخر والله. قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسك اهل وصلنا عند الشوبه اللي عندي ده بس دم امه الاميه لا نكتب ولا نحسب الشهر وكذا وكذا وهكذا وعقد اللبابه بالتالفه والشهر هكذا وكذا وهكذا عام تمام 30 محمد بن حاتم قال حدثنا ابن وهبي عبد بن ماجد ابو سعيد عن سفيان عن الاسود بن قيس سفيان هذا التومي أبو عبد الله لهذا بإسناك ولم يضطل للشهر الثاني ثلاثة قال حدثنا أبو كامل جحبري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما رضينا يقول الليلة الليلة, الليلة, الليلة النصر وقال لهما يدري كأن الليلة النصر سمعته قال سفاته ويقول شاور وكذا وكذا وشاور باصابعه للعشر مرات وبعد كده الثالثه دي كلها وحبس أو ايده الله وقال حدثنا ابن يحيى فخبرنا ابراهيم سعد عن عرفني شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي رواحه رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتم فأفطروا يعني ما أنت عملتش إيه؟ أنا تاخد لك قبل رمضان يومين كلا يقول أنا أصومهم احتياطي إيه يكون رمضان؟ فإذا كان رمضان فأنا والله عملت أحتياطي هذا خطأ أصل لا أتقدم أحدكم صيام رمضان يصوم يومين أو يومين رجل كان يصوم صوما فلي أصوم أما بعض الناس تجدوا ما شاء ما بينصومش أصوم في الأساس وقبل رمضان بيومين يقول لك أنا احتياطي أصوم لي إيه؟ يومين كده ها يمكن نكون ده دخل رمضان نحن مش عالسير لا يقولك لا صوموا لرؤيتك على بيينة ومصيرة وجزمة مش على احتياط وشك وتردد لأن عبادات مبناء على اليقين والبيينة والمصيرة والمرهان والجزد قال وحدثنا عبدالرحمن ابن سلام من على قال حدثنا الربيع عن ابن مسلم عن محمد ومزياد قال بيرينه تبارك الله انه ال1100 يصوموا ليته لرؤيته فان همي عليكم فاكملوا عدد شعبان ذلك قال حدثنا عبيد الله بن معارض قال حدثني ابي وبعدين مر النبي عليه الصلاه والسلام ايه شباب الصحين الا بن ازواجه شهرا قال يعني حدث انه يقرم النساء شهرا واعتزم في وشربه عليه الصلاه والسلام فبعد ما ضغل التسعة عشرين نزل فعيش رضي الله رسول الله أنت أقسمت شهرا قال الشهر التسعة عشرين الشهر ايه؟ التسعة عشرين فالنبي عليه الصلاة والسلام طلق صح وقال لكن لم يوضع الله ان النار منكر من القول وزور طلق بعض النساء وقال من النساء كانت قال الشهر تسع وعشر وعشر قال حدثنا عبيد طيب أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد عبيد بن عمر عن أبي الزينات عبد الرحمن اللي هو بارش الله فيكم عبد الله بن ذكوان عن الأعخ عبد الرحمن بن النصر عن أبي وريرة ترجى الله عنه قال قال, قال قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال سمي الهلال هلالا لان الهلال يرتفع صوت الناس عندما يرونه بالاله سمي الهلال ميلالا لان صوت الناس يرتفع ومعروف الدعاء آه اللهم اهد علينا باليمن والايمان شفت صور كده ان كل الناس يلتزمون هذا الدعاء كل المسلمين يلتزمون هذا الدعاء في اول شهر عندما يشوف الهلال والله يستجيب بس واحد ولا منهم سبحان الله اللهم ايل العلينا بل يمنا والإيمان والسلامة والاسلام غلالة رس مخير ربي واربك الله debعنى السلامة انت وحيد ودعاء والسلباب من عز وجل الله ايل العلينا باليومنا والإيمان باليوم يعني الامتصاد اى انتعش والإيمان الاسلام توحيد الدين شوف اللهم ايل العلينا باليومنا والإيمان والسلامة اى شوف السلامة والاسلام بلا تكون استقرار تكون أمان يكون يعني ما شاء الله في أحسن صورة وأجمل هيئة ويرضى عنها ربه سبحانه وتعالى بالطعار في الحقيقة دعاء جميل جداً لمن يتدبر هذا الدعاء لا استجاب الله الواحد أو الاثنين أو دلال أو خمسة أو عشرة سبحان الله لنصره حال المجتمع لكن أكثر من الناس يعني يدخل إلى الهو يوصل بالنصب لسه ما قالش الدعاء لماذا؟ ما قالش الدعاء أصلاً ولا على باله هو مشغول الهلال دماغ فيه بين عمرضين وعن الحاجة ما هوش عسس دخل الهلال خرج الهلال الابواء الكشافات الكهرباء العندان وما الى ذلك ها لا انا عملتش اخوة زي بعض الناس اذا جاء لكسوف وكسوف بس انخذوا بالكاميرات عشان نصوروه ولا يعتبرون لا نعتبر دخل الهلال اي من ايات الناس اقول هذا الدعاء وانه دمعا هذا الدعاء رسول الله سبحانه وتعالى ان يكشف ما بينا من غم وهم وقلق قال يقول قال ذكر الرسول صلى الله عليه واله وقال اذا رايتمه بصوموا واذا رايتموه فصحوا بينه وميعليكم فعدوا 30 ما شاء الله قبل لا تقدموا رمضان في يوم ولا يومين ليه على سبيل الاحتياط بصورة على سبيل الله يقول لك يعني اه اعشى اعشى اني كنت في رمضان فأنا مش داري او ان بيشوفوا اليادي بغلطانين مش داريين على انفسهم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريم محمد بن علاء الهمدانين قال ابو بكر الحدثنا وكيعا عن علي بن المبارك عن يحيب بن ابي كفير عن ابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا ردل كان يصوم صوما فليصوم يعني واحد متعود أن يصوم ثلين وخمس واحد متعود أن يصوم يوم ويختبئ فوافق قبل رمضان هذا الصيام فلا بأس فلا بأس واحد متعود أن يصوم كل شعبان لا بس أكثر شعبان لا بس إلا رجل كان يصوم واحد متعود يصوم يومين أخر شهر وليفاس لا لا بس بي فجاء هذا كأخر شعبان فلا بس فلا تقدم رمضان لصوم يوم وليوم إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم قالوا حدثنا ذهو التميمي الحريري عندكم الحرير ولا البجين الحق حق بده فحدثنا معاويه يعني مثل قالوا حدثنا ابن المخنم فحدثنا ابو عامر قصدي فحدثنا هشام وهو بارك الله فيكم باستوائي قال ها قالوا حدثنا ابن المخنم عمر قال حدثنا عبد الوهاب عبد المجيد قال حدثنا أيوه وابن أبي تميم السحبياني حقانو حدثني إزوهيل بن حرف قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا الشعيبان وكلهم عن يعبن أبي كثير وهو ليمامي أبو نصر أبو ايه؟ أبو نصر الذي كان يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع ايه؟ ها؟ العلم يعني لا يناد العلم رهد الجسم يبد من كد ونصب وسهر وتعب وتحمل إلى خلص قال بارك الله بكم كان يقول لا يستطاع العلم رهد الجسم طيب يا حمد الكثير اليمان كان يرسل ويدلس رحمه الله تعالى بهذا الإسناد نحوه باب الشهري يكون دسعا شوفوا عشرين عندنا عبد بن حميد ابو محمد الكشي قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر قال أخبرنا معمر معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم أن لا, لا يدفل على أزواج الشهرة ما الله قال زهري فاحضر لي عروه عن عائشه الله عنها قالت النبي عليه الصلاه والسلام كان في مشروبه ها ولما ضرب 29 نزل عليه الصلاه والسلام والمشروبه غرفه كده ايه غرفه مرتفعه, مرتفعه في الجزة وكان في الجز صدره قلنا والله وكان لها سلم السلم ده عباره عن ايه تعرفون الجلال أنا؟ إزاي ما شفتنا؟ لها بس سيئة وصفتنا تعملوا إزاي؟ إزاي؟ فين الجلال بيقولها؟ إزاي؟ أخيرا إن شاء الله على يجيبوا الجلال هنا تمام؟ هلا؟ وصفين هنا وحطوا كده هون ويطفعوا إزاي وعين لاش بكوا كرهت صره عند البدر سفه العربيه طيب يقول صلى الله عليه وسلم قال زهير فخبرني عروه انا عائشه رضي عنها عروه بن الزبير وعائشه خالته رضي عنها قالت لما مرضت سن 20 ليل اعوذ بالله اعوذ بالله يا شيخه عائشه واخد 2 3 علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت مدى أبي فقلت رسول الله إنك أقسمت أن لا تدفل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن فقال إن الشهر 9 أو 10 قالوا حدثنا محمد بن روم التجيب المصري قال أخضرنا الليل قالوا حدثنا قتبة بن شعير أبو رجاء والله أبو رجاء قالوا حدثنا ليل على أبي الزباير محمد بن مسلم بن قدرس مع الجاء بن عبد العنو وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل انساءه شهران فخرج الينا في تسع وعشرين وقلنا انما اليوم تسع وعشرون قال انما الشهر صفق بيدين ثلاث مرات وحبس اسبعا واحدة في الآخرة ضيط يقول إلا وإلا الرجل أقسم أن لا يطرر أن ينزل عند النساء الشهر فقبل أن يمضي الشهر لنزل عليكم فرقه ليه؟ عليك فرقه فهو برك الله بكم أقسم أن لا ينزل شهر ونزل بعد شهر ونصر لا عليكم فرقه طيبا أقسم أن لا يطرر النساء كده مطلقا أحدثت بقى بشار و بشارين و لا أحد الشارع له ايه اربعة أشهر يطلقه حد اربعة أشهر بعد اربعة أشهر يرجع ولا يطلق عند الحاجة هلأ؟ اربعة واضح؟ فيه اربعة أشهر في الاله فيه اربعة أشهر و في عشرا فين؟ في المدوقفه أنا أزوجي معنا منها جدي و أجف ها؟ ها؟ حنيا كنت حاجة هلا؟ بلايك و أجري ده غير ان كان معروف ان بتعلم معادله السنينه والحساب احنا مش فبراير ها هو اذار وبنقسمه بين الانسان والكره حصل بالهلال بالهجره الهلال تبارك الله فينا احنا يعني الشهور دي, دي في الشركات، في المصانع، في الميناء، من الميناء، في الموضوع داني إننا نحن على الإلاء الشرعي البعض أشهر وعسر، البعض أشهر، الشهر كل هذا بركة لكم بالشعور الهجرية العربية صيام رمضان، شهر هجر نقول شوال، شهر هجر مجيء الأضحى، شهر هجر كم أين ذلك؟ ضايا، حق الأدن؟ بس بص بس معلش يا حاج سيدي يا حاج يا حاج سمعت اذن سمعت اذن طب انت الراجل ده بيقول ايه يا ابو الجمال بيقولوا نماهم طيب خلينا واحد يلا بسم الله خد يا سيدي محمود صلى فقال بعض القومي يا رسول الله إنما أصبحنا 29 وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشعر يكون 29 ثم طبق النبي عليه الصلاة والسلام بيدين ثلاثا مرتين بأصابع يديه كمية وخالتا بتسعين منها. قال حددنا هارون بن عبدالله قال حددنا حجاج ابن محمد قال, قال ابن جوهي أخضرني ابن عبدالله ابن محمد بن صيد على كريمة ابن عبد الرحمن بن الحديث قاله أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف أن يدخل على بعض ألي شهر فلما مضى 29 يوم غد عليهم الله وقيل لو حلفت يا نبي الله لا تدخل علينا شهر علينا الشهر ليكون تس ساعة وعشرين يوم قالوا حدثنا إصحاف بن إطراهيم والحمدره قال اخبرنا قال حدثنا قال, حدثنا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صباحك يعني ابي عاصم البخاري ومخله النبي ابو عاصم جميعا عن ابن دبي هذه قال حدثنا ابوكر بن بشير قال حدثنا محمد بن مسلم العبدي قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني محمد بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وقال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى وقال الشهر هكذا وهكذا ثم نقص في الثالثة في قال وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن عليم عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن نبيه رضي الله عنه عن نبيه عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا ما الله قال وحدثني محمد بن عبد الله ابن قمزاد قال وحدثنا عبي بن الحسن ابن, ابن شقيق وسلمت ابن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أبو عبد الرحمن الذي قال في إذا صار عبد الله من مر وليلة فقد صار منها نورها وجمالها إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنفها قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالق في هذا الإسناد بمعنى حديثهما باب بياني أن الكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا جلال ببلد لا يفتح حكمه لما بعجعا لهم قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوم وختيبة ومن حزن قال يحيى بن يحيى أطفرنا أطفران وحزن حدثنا إسماعيل ومن دعفر المحمد ومن أبي عنقوا رأيب أن أم الطب من الحارث والبت عبد الله بن عباس رضي معي بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الإلالة ليلة الجمعة يعني بالشام في دمشق قال فين في دمشق أسأل الله بالفرج على أخواننا هناك قال بعذته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستغل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت للهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عبد رأى هذا هاي رأى مولى عبد الله بن عبد فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصامه وصامه معاوية رضاً عنه فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال ونصومه حتى نكمل وهذا مدهب عبد الله بن عباس حتى نكمل ثلاثين أو نراه يعني إيه لا يلزم القطر الآخر ضرورة القطر الثاني يعني إخوة طيب فقلت أولا تكتفي ضرورة معاوية وصيامه وقال لها كذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قلت له كل دولة تصوم مع وانيها وحاكمها وهيئتها المسمية التي تعتني برؤية الهنان دفعا من نزاع وإلاقاً لباب الخلاف والشقاء الذي يحدث بين الناس في أول شهر وفي آخر شهر ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون والفطر يوم ما تفطرون والاصحى يوم ما العلماء قالوا مواعد في مواعد جماعه الناس الجماعه في الصوم والجماعه في الافطار ولا تختلف فيكون اهل الحاره الواحده بعضهم بيصلي العيد وبعضهم صايم والحاره دي كذلك والحاره الثانيه والحاره الثالثه المحافظه منقسمه والمحافظه الثانيه منقسمه فيصير الناس في فرق وخلاف وشقاق وانزاع لكن يعني يقللون باب الخلاق وباب الشقاق والفرقة بقدر الإمكان ومراعاة عظم الناس في الصيام والإفتار كبارك وبالتالي قال اولا تكتفي برؤية معاوية والصيام نشوف كريب قال أولا عبد الله بن عباسل ينخش ويأخذ منه لكن باحترام وتوقيل وأدب فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك يحيى ومذهب قريبه قال ده هو مذهب ايضا به المساله فيها مدان 6 او 7 لا هكذا عمرنا رسول الله صلى الله وسلم وشك يا ابن يحيى في نكتفي او تكتفي ده هو بيان ان لم بكبر الهلال وصغره وان الله تعالى امد دور الرؤيه فان هم فليؤمنوا 30 قال احد مثلا بن ابي شيبه عندك يا محمود في اول الشهر الهلال يرى من اي جهه من الشمال او الجنوب لا من الشمال ولا الجنوب يعني لا المغرب بالظبط صافي اول الشهر واضح اول الشهر يرى من ناحيه ايه مع غروب الشمس كده اهو سقوط الشمس هو يبني وكده زي القلم كده كها مستقيم مستقيم قطع صغيره فاول ليله يكون, هكذا يكون وسط وسط متسموها متسموها كده مستقيم وثاني ليله يتقوس شويه وثالث ليله اكنوها عندكم سبع ليله اظن والله اعلم يكون مقارب الثريا وسط ال وسط الهلال القراء ها اسمه شنو مش درسنا في الشافي الابتدائي دي وبتاع تيجي عارفين والله في <تكتبت> المكتدائي بأرزق مهدر الشيخ صهر لها؟ أيها أعلم؟ سمونا ترفيئة أولا ترفيئة أولا أحسان ونجارين بلدو فيه عند يوم المقارنة في الليلة السابعة الظنة كده نجد الثرية وسط الإلال كده نجم الثرية وسط الإلال وبعدين ينزم ينزم هلا مع بعض ينزلوا كده في الليلة السابعة الثانية قلت لابد انت عايش مع الباجل لا انا عايزي مناخد كريح ان شاء الله تشوفو المعارضين ان شاء الله ان شاء الله انت تتركوا المدينة شوية فاي بقى احنا عايزين للخشونة نستخشن بقى لا متى احنا جاعدين بالاخرخين كده عايزين للخشونة استخشن بارك الله بكم طريق يقول بارك الله بكم المم هي مسائلة الكبر والصغر في الهلال مهاش عبرة ها المهم الليله الاولى رايت الهلال خلاص بكره صيام ففي اخر رمضان رايت الهلال بكره افطار بكره يعني على الكبر الصغر ده مساله تختلف نسبيا للعيون والنظر اختلف قال حدثنا بكر بن ابي شيباخ قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن حصين عن عمرو بن مولى عن ابي المختاريه قال خرجنا للعمره ولما نزلنا ببطن اخله قال ترى الهلال في السماء وقال بعض القوم وابن سلاب طلبوا ابواب ليلتين فقلت ابن ليلتين وقالوا ابن ليلتين ها قال هو ابن ليلتين خلف لقينا ابن عباس فقل له ان رايته ان راى الهلال فطلب بعض القوم وابن ثلاثه فقال اي ليله رايته ان تكون ليله كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله بدا للرؤيا قال فهو ليله رايت طيب على كل حاجه عن مقصود العباس اا راح رغب عنه ورغب عنه صوم الرؤيا ويقين وبين لا تصوم على سبيل الشك ولا الاختيارات قالت لقد قد رأينا هو العقول لأسراب 8 عسين قالوا هو العقول لأسراب 8 عسين يعني صموا ربطان 8 عسين؟ يكملوا وليهم؟ قالوا وحدثنا هو باطل بن أبي سيده قالوا وحدثنا غنضة عن شعبة قالوا وحدثنا ابن المثال ابن بشار قالوا وحدثنا محمد بن جعفر غنضة قالوا أخبرنا شعبة عن عمر بن مره قال سماء عبد المختارين قال أهلنا رمضان ونحن بلا تعرق فأرسلنا رجلا لابن عباس رضي الله عنهما يسأله فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده يعني أمده أعطاكه أعطاكم إياه فانظروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا لعدة عيدة شعبان ثلاثين بلغنا الله إياكم رمضان ونحن آمنون سالمون وآدمون في الصحة وعافية في استقرار وآمن وآمان ورضا من الله سبحانه وتعالى أكتبي بهذا القدر بارك الله على أمل لقاء بكم مع هذا الكتاب إصبار مؤمن بكي لله أفضل الصلاة الشيطة والصلاة إلى الشيطة